اجرف الدموع لله جل في علاه انا بنفسي انا عرفته لن اقول لكم انه من بني اسرائيل لا انه من بني هذه البلاد انا عرفته كان يبكي بكاء شديدا كان يبكي بكاء شديدا كان لا يقرأ أمامه القرآن إلا وبكى وخشع وخضى كان إنسانا عجيبا غريبا حفظ القرآن وكان عمره في الثانية عشر من العمر ولكنه كبير بكلام الله جل في علاه وبعلمه بالله كذلك أحسبه والله حسيبه ولا أذكيه على الله إني أحدثكم عنه وأشترط على نفسي ألا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي والشرط الثاني أشترط على نفسي ألا أبالغ في شيء عنه حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين حفظ صحيح البخاري عند صاحب الثالث كنا ثلاثة وهو وثالثنا حفظ عند صاحب صحيح البخاري في أسبوعين وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري وصاحبي لا يعلم أنه حفظ مصر كان يحب الإخلاص كان دائما يحب السري الصقطي رحمه الله تعرفون لماذا السري الصقطي بالذات؟ لأن السري السقطي رحمه الله كان يهتم بجانب الأخلاف كثيرا كان كان من المتبيزين في دراسته بل من الممتازين وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر وبعد العطر في الحلقة وبعد المغرب في دروس المشايخ وبعد العشاء إلى الساعة الحادية عشر يذاكر دروسه ومن الحادية عشر كل يوم يقوم الليل إلى الفجر لا أحدثكم بمبالغة إنه من بنينا من بني بلادنا كان إذا قرأ القرآن يبكي كنت أسرع عن السلف أنهم أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم وأعلم خلاف العلماء في ذلك ولكن لم أر ذلك بعيني إلا من هذا الشاب نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيسقط على رأسه سقطه ظننا أنه قد مات يصلي ذات ليلة عندي في البيت فلما مسلت عليه مشهدا تبذيليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع فأتاني وأنا نائم, وأنا نائم ثم وضع يده أمام عيني هكذا وأظن هذا يعرفه وأظنه يعرفه فهو كان صاحب لنا كلنا ولكنه لا يدري عن شيء عنه ولكن يقوم من الساعة الحادية عشر أنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وما دال في ركع لم يركع ثم يركع ولا يرفع وفي ليلة اخرى يقرأ القرآن خيبا فلما وصل الى قول الله جل وعلا امامي كلا انها لضاء نزاعة للشواء بكى ثم خرم شيئا عليه ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي فلما ضلق كلا إنها لضاء نزاعة للشواء بكى وأغمي عليه فأيقظته فلما جاء الثالث قرأها فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد أدام الفجر وما أوترت لك الليل. يبكي كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي غيبا في قيام الليل وفي كل سبعة أيام نظرا في النهار أنا أقول لا أبالغ هذا أمامي ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من 12 ألف مرة عددتهم بنفسي وأنا جالس معه معه 12 ألف مرة لماذا ثم سيقول لي لا يسبقني أبو هريرة لا يسبقني أبو هريرة خيرة خيرة في العبادة وهذا ابن 17 سنه حينها لما وصل الى هذه الدرجه كنت اظن انه هكذا لا اريد ما لا اعرف ماذا اقول عنه كل ما مرض به مثل من اجل ان يحفظه اقول له اتحداك تحفظه قل لا اتحدى انا احمس اقول اتحداك اليوم الثاني ياتيني يسمع المثل كاسمه اذا اخطا ثلاث اخطاء لا يعتبر انه حافظ هذا من التائبين ويا ليتكم تعرفون ما ذنبه فأقول لكم ما ذنبه لقد كان إذا أيثنا من الشاب ذهبنا ندعو انسان. فأيثنا منه ما عرفنا أنا أتكلم عن نفسي الله أعلم بغيري وكان مجاب الدعوة أمام 17 نفر يشهدون بذلك في أكثر من موقف كنا إذا أيثنا من شاب نقول له اذهب وادعوه والله يومين إذ بالشاب مستقيم يمشي معه يومين بس اليوم الأول اليوم الثاني إذ بالشاب هذا في الصف الأول سواء كان مدخن مخدرات يفعل كذا أو كذا على طول يستقيم بإذن الله إنها البركة البركة في يوم من أيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية أنتم تعرفونه يطيب الصلاة يطيب. فكان يطيب يقتدي بالسنة فكان يسلي بالنأس كصلاته فجاء شايف فضربه بالعطى وهو راكع في ظهر أمامه ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربتني لماذا تضربني قال له أنت موسوس أنت ضيل فقال له أنت مصطح أنت فيك صحة قال إيش عرفك أني فيك صحة بهذه الصفة فقال الشاب رفع يده لله أول ما رفع يده سقط قلبه قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحسن الصلاة بين يديك. كانت صلاة العصر أقسموا بالله ما صلى معنى هذا ذلك الرجل المغرب ما صلى معنى المغرب في بيته على الفراش ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته قلت اتق الله فلام في, في بيته على الفراش قال أسألت بالله والله أفل ما أقصد قد ادعو له أن يشفيه قد أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنا الصلاة الثانية في الحرم كان يلبس نظارات تقيلة أنا أقول لكم هذا تائب من عصرنا أعرفه صديقي أكبره ولا في سبنا ويكبرني أحتبه عند الله والله حسيب ولا أذكيه على الله كان في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته أذعجته يقول ما يطلح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم من الأيام فذهب إلى ماء زمزم أمام الناس أمام كانوا سبعة عشر ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزم قال اللهم اجعله لي شفاء لنظاري فشرب ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام أمام الكل فاختبروه في ساعة لا يراها أحد قال تعرف نقل قال الساعة نقل الساعة كذا وكذا بالضبط الساعة كذا يقرأ القرآن النظر كشف عليها النظر كريم ستة على ستة إنه الدعاء وإذا سألني إيش وإذا سألني لا أعطي ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا, لا, لا, لا تكفي له تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذنبه متى سألته قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتتود وجوه والله أنه بكى حتى كاد أن يقفع قلبي فحضنته وقفرته على رأسه قل يقول الله عليه وسلم صلى الله عليه شر الناس تسئل بالله ولم يجب أكبرك بالله ذا الذي يجعلك فكتها أريد أن أبكي مثله يا ناس أريد أن أشعر بالسعادة التي يشعرها لي فقد أفلقت ذنبا في حياتي فقلت له وما ذلك الذنب تعرفون ما ذنبه فستضحكون على أنفسكم أضمن لكم ذات يقول وأنا في الصف الثاني ابتدائي دخلت إلى بطالة فترقت بسكوتا وما من جسد ينرس من ذلك الذنب مات رحمه الله وهو في سن العشرين بطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو وهو يحرك سلاحه هكذا من في طلقة تخرج فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت الصالح أحسنه كذلك يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت سيرةه والله لولا أنه سألني بالله ألا أخبر عنه عن اسمه لقلته ولا أظن الكفير فيعرفه الله في فأسأل الله عن يرحم حكولها اللهم الحمد للأسلام والإكرام